بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ثم فاضت روحه وآية الله تنادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فالأحياء عند ربهم يرزقون اخترنا لهم حقيقة أم خيال ماذا يفيد المقهى أعما يفود بصيرا لم يكن أعمى لم يكن أعمى أنا من كنت أعمى أعرج أيضاً ولم يكن سالم أعرض، وليس فيه اعتدال. ولم يكن سالم أعرض، لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان. اخترنا له. أبين، إن سالم راح عند الله في الجنة. في الجنة إن سالم راح إلى الله من كثرة. وسالم ما تلاك، اخترنا لكم, لكم نورها ما تتك. اسمها نورا نورة أحداث سريعة متتالية كثر القادمون اختلطت الأصوات شيء واحد عرفته نور مات كانت أحداث سريعة متتالية وروحها على الهدى والخير مفطورة اخترنا الله الذي بابه مفتوح بالليل والنهار الله الذي يقبل ثوبة التائمين الله, الله الذي يغفر ذنوب المذنبين ترتمي ببابه واسأل الرحمة لا تأخذ حسان يب <حسن> يقبل <تصفيق> بعد أن أذنب وفعلت كذا وكذا وكذا لم يبقى باب من أبواب المعاصي إلى دخلته كبر <تصفيق> سرتك أم إبراهيم رأيت البارحة ولدي إبراهيم, إبراهيم رأيته في روضة حسنى, حسنى, حسنى وعليه قبة خضراء أم إبراهيم, إبراهيم والحور وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول لي أبشرين أم حورا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 فقام عبد الواحد ابن زيد البصري في الناس خطيبا فحطهم على الجهاد كانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه وتمادى عبد الواحد في كلامه ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن وأنشد في صفة حوراء غادة ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولاء الفرح فهاج المجلس وماجد الناس بعضهم في بعض واضطربوا فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيب ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء أهل البلد يخطبونه على بناتهم وأنا أظن به عليهم فلقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها فأخذ عبد الواحد في وصف الحوراء فأنشد تولد نور النور من نور وجهها زج طيب الطيب من خالص العطري فلوطئت بالنعل منها على الحصاح لأعشبت الأقطار من غير ما قطري ولو شئت عبد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذو ورق خضري ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر فاضطرب الناس أكثر مما اضطربوا فوثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ مني مهرها عشرة آلاف دينار ويخرج معك إبراهيم في هذه الغزوة فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد لَئن فاعلتي والله لتفوزنَّ أنتِ وولدكِ وأبو ولدكِ والله لتفوزنَّ فأوزا عظيماً فنادت ولدها يا إبراهيم فوثب من وسط الناس وقال لها لبيك يا أمه قالت إي بني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب فقال الفتاي إي والله إي والله يا أمه رضيت أن يرظن فقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية الثمن ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب فتقبلوا هدية مني لك يا أرحم الراحمين ثم صرفت ثم رجعت فجاءت بعشرة آلاف دينار وقالت يا أبا عبي هذا مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله ثم صرفت فاشترت لولدها فرسا وسلاحا جيدا فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم رغم صغر سنه يعدو والقراء حوله يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنًا وحنوطًا وقالت له أي بني إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنون وإياك ثم إياك أي يراك الله مقصرًا في سبيله ثمّ غمّت إلى صدرها وقبّلك بين عينيه وقالت يا بنيّا لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصة القيامة قبّله بين عينيه وغمّت إلى صدرها وقالت يا بنيّا لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصة القيامة قال عبد الواحد فلما بلغنا بلاد العدو وبرز للقتال برز إبراهيم في المقدمة فصال أوجان وكر وفر، تارة في الميمنة وتارة في الميسرة فقتل من العدو خلقا كثيرا ثم اجتمعوا عليه فقتلوا فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي لا تخبروا إما إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لألا تجزع فيذهب أجرها قال فلما وصلنا البصرة خرج الناس ويتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم مع من خرج. فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد يا أبا عبيدة، هل قبلك مني هديتي فأهنا، أم ردت علي فأعذر؟ فلما أبصرتني قالت يا كأبا عبيد هل قبلك مني هديتي فأهنا، أم ردت علي فأعذر؟ فقلت لها قد قبلك والله هديتك. إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله فخرت ساجدة للبلاه شكرا وقالت الحمد لله وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي ثم صرفت فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت السلام عليك يا أبا عبي بشرك بشرك. فقلت لازلتي مبشرة بالخير فقالت له رأيت البارحة ولدي إبراهيم رأيته في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليم وهو يقول لي أبشري أمه أبشري أمة، فقد قبل المهر وزفت العروس. انظري، تأملي أينها الغالية؟ كيف تساهم المرأة المسلمة في إعداد الأبطال؟ انظري إلى هم المرأة المسلمة، وهو نصرة الإسلام والمسلمين، مهما كانت هما. انظري إلى الدور العظيم، الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة. إن هي صلحة أولا إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمهان اللائي يرضعن أبناءهن مع اللبن حب الإسلام والتضحية في سبيله فهل تكونين تلك المرأة؟ زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمراء ابن الذي قد كان أمه نفسي كل مليحات عذرا زوجته في الخلد جارية لما سامعت الوصف في صغى فأبوع بيذ الكهنى ينسمها في دقة بالوصف والإطراء أديت إبراهيم يا ولادي أترك ترضى خطبة الحسنى زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرى زوجت إبراهيم من بدمائه الحمراء ثم اشتريت لمهجتي كفانا ودفعته للموت في الهيجاء ولقد دعوت بأني وادعاني ولدي بدنياه بغير لقاء احتسى بالحلة الخضرى وعليه تاج يزداهي آناقا يزده العيون بنظرة وبهى زوجت إبراهيم من حورى زوجت بدمائه الحمرى زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرى هذا عطاء الله فابتنجوا طوبى لكم يا أيها الشغدا ذَهَبٌ مُتَوَهِّجٌ أَوْ فِضَّةٌ بَيْضَاءُ زَوَّجْتُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ حَوْرَاءَ زَوَّجْتُ بِدِمَائِهَا الحَمْرَاءَ Dema'ihil-hamra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 في الجنة فأفرح لما هو فيه. <تصفيق> قال يا أم حارثة أجنونة أنتي أهبلتي إنها ليس جنة ولكنها جنان.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 سعيد قائم الليل سعيد صائم النهار سعيد راهب الليل سعيد وفارس النهار سعيد سعيد, سعيد, سعيد, اسم, سعيد, سعيد. سعيد. سعيد. سعيد. سعيد. اسم على مسمى الرافع ابن عبد الله قال قال لي هشام ابن يحيى الكناني لا أحدثنك حديث رأيته بعيني وشهدته بنفسي قلت حدثني يا أبو الوليد قال غزونا أرض الروم سنة ثمان وثلاثين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 أبشر يا سعيد، فقد غفر ذنبك، وشكر سعيك، وقبل عملك، واستجيب دعاءك، وعدّلت لك البسرا في حياتك، فانطلق معنا حتى ترى ما عد الله لك من النعيم. قال فأتينا على حور وقصور وجوار وغلمان وأنهار وأشجار، فأدخلوني في قصر، ثم إلى دار نبي.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 ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى فقلت بل الليلة قالت إنه كان أمر مقضيا ثم قامت من مجلسها فوثبت لقيامها فإذا أنا قد استيقظت وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديث هذا واسترني ما حييت قلت أبشر فلقد كشف الله لك ثواب عملك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 وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه قلت في نفسي لو تعلمون خبره لو تعلمون خبره لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائماً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 فحملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت له, قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأبوز فوزا عظيما فعض شفته السفلى وأومئ إليه ببصره وهو يضحك وقال أكتم أمره وقال أكتم أمره والملتقى الجنة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه وآيات الله تنادي ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله يا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلبهم الذين لم يلحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر المحسنين أحسنت يا حدسان يا طاهر الشيطان أحسنت ثلاثه من الشباب يا حدسان الشباب كانوا على ظلم كانوا ينهون عن المعروف ويأمرون, ويأمرون بالمنكر الثلاثة اجتمعوا على المعاصي ثم بدل الله حالهم واجتمعوا على الطاعات قرروا فيما بينهم البين أن يجتمعوا قبيل الفجر كل يوم بساعة ثم ينطلقوا إلى مسجد من المساجد يوم من الأيام الذي كان عليه الدور أن يمر على الشباب تأخروا حتى لم يبق على صلاة الفجر إلا نصف ساعة. فلما جاءهم قالوا نستدرك الوقت. توقفت سيارة. تكاد تنفجر من صوت من صوت الموسيقى والألحان. ما كأنها ساعة مباركة. ما كأنها ساعة استجابة. سبحان الله. أشار إليه الأول لم يستجب لهم. أشار إليه الثاني لم يعطيهم بال. عشار إليه الثالث لم يلتفت إليهم انطلق بسرعة يوم انطلقت الإشارة قالوا فيما بينهم البين ما رأيكم نسعى في هداية هذا الشاب ما رأيكم ننطلق خلفه علَّى الله يكتب هدايته في هذه الليلة المباركة وأخذوا يلحون على الله بالدعاء أن يهدي, أن يهدي هذا الشاب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه ما يحبه لنفسه أي نعمة أعظم من نعمة الهداية أي نعمة أعظم من نعمة الاستقامة سبحان الله انطلقوا خلفه بدأوا يشيرون إليه بالأنوار العالية علّه يتوقف ظن صاحبنا أن القضية مضاربة ظن أنها تحدي في ساعات الليل الأخيرة فتوقف متحدياً نزل من السيارة طويل القامة عريض المنكبين مفتول العضلات نعم ماذا تريدون فابتسموا في وجهه وقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال اللي يريد يضارب ما يبدأ بالسلام هؤلاء ما يريدون المضاربة قال ماذا تريدون قالوا أما تعلم أنك في أي ساعة الآن الساعة التي قبل الفجر ساعة السحر من أعظم الساعات لا يرد الله فيها الدعاء أما عندك حاجة تطلب الله إياه الآن؟ قال ما تعرفون من أنا أظنكم ما تعرفون من أنا قالوا من أنت؟ قال أنا حسان الذي لم تخلق النار إلا لي أنا حسان الذي لم تخلق النار إلا لي قالوا اتق الله باب الرحمة واسع والرحمن يقبل والرحمن يقبل ارتمي ببابه واسأل الرحمة فأخذ حسان يبكي قال يقبلني بعد أن أذنبت وفعلت كذا وكذا وكذا لم يبقى باب من أبواب المعاصي إلا دخلته ولم تبقى مصيبة من المصائب إلا ارتكبتها ثم هو يقبلني قال نعم ويبدل السيئات حسنا قال أنا الآن سكران أنا الآن على معصية وأنا الآن سكران فاحتضنوه وأخذوه إلى أقرب دار الله حسان اغتسل وتطيب وتعطر ولا بس أحسن ثم انطلق معهم ليشهد أول صلاة منذ سنوات مضت. يقول لهم سنوات لم أعرف لله أمراً ولا نهياً سنوات لم أركع لله ركعة واحدة اغتسل تطيب تعطر وداخل حسان المسجد حسان كان على موعد مع الهداية حسان كان على موعد مع الهداية فانطلق الإمام يقرأ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا انطلق الإمام يقرأ بصوت حنون يردد تلك الآيات ويرقب الناس فيما عند الله جل في علاه ويبشرهم بجنات النعيم ثم قرأ الإمام أرجه آية في كتاب الله حتى يكون وقعها على حسنه أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فما إن قرأها الإمام فإذا بصوت صياح يرتفع في المسجد صوت ملأ أركان المسجد نحيبا وشهيقاً بكاء عاليا. الإمام يقرأ وحسان يزيد في البكاء لما انتهى الإمام من صلاته التفى حوله المصلون يهنئونه بالتوبة والرجعة والعودة إلى الله حسان الذي كان يقول ما خلقت النار ما خلقت النار إلا لي حسان كان على موعد مع الهداية وعلى يد من؟ على يد الشباب الشباب هم سبب صلاح الشباب والشباب هم سبب ضياع الشباب بدأ حسان يحكي مأساته فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا لي أب وأم كبار في السن لم أرهما منذ شهور طويلة كم هم في حاجة إلى أن أكون بجانبهم لما كبر, لما كبر سنهم أريد أن أرى أبي أبي يصلي في المسجد الفلاني ويمكث في المسجد حتى شروط الشمس سبحان الله انطلقوا به إلى ذلك المكان فلما وصلوا قد أشرقت الشمس وارتفعت فإذا بشيخ كبير قد خرج من المسجد قال هذا أبي هذا أبي ضعيف بصره انحنى ظهره ثق خطوات متثاقلة كم هو هذا الأب حاجة إلى مثل هذا المفتول العضلات حتى يكون حتى يكون في خدمته ورعايته جاءوا سلموا عليه قالوا معنا حسان فما إن سمع الأب اسم حسان حتى قال حسان الله يشوي وجهك بالنار يا حسان عذبك الله كما عذبتني يا حسان فأخذ حسان يبكي وارتمع على الأرض قالوا لأبيه إن حسان جاءك تائبا. منيباً راجعاً إلى الله قال الأب حسان يتوب قالوا نعم وقد صلى الفجر في جماعة وغير الحياة وبدل وانضم, وانضم إلى قافلة التائبين والعائدين إلى الله سبحان الله أخذ الأب يبكي احتضن ابنه وأخذ يبكي فرحن بتوبة حسان وعودة حسان إلى ربه جل في علا والتفل الثلاثة من حولهم يبكون فرحن بتوبة حسان وأصبح منظرهم في الشارع مؤثرا شيخ كبير يحتضن مفتول العضلات ويبكي على إيش على هدايته ثم انطلقوا إلى المرأة العجوز وأخبروها وأخذت المرأة تبكي بكاء شديدا فرحن بتوبة حسان أقول لله أفرح بتوبة حسان الله أفرح بتوبة حسان مع أن الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفع طاعة الطائعين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعا فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها لكم يوم القيام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه انطلق حسان مع التائبين وأقبل على بيوت الله يتربى في المسجد وفي حلقات القرآن حتى تغير حاله رأساً على عقب حسان الذي كان يقول ما خلقت النار إلا لي سبحان الله كل يوم حال حسان يتبدل كل يوم حسان يقبل على الله أكثر من الأيام الماضية حتى قال في نفسه يوماً إن علي من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم ولا يكفر هذا إلا أن أسيل كل قطرة من قطرات دمي رخيصة في سبيل الله لا يكفر هذا إلا أن أقدم النفس رخيصة من أجل الذي أعطاني كل شيء فجاء إلى الأب الشيخ الكبير قال يا أبي أنا أريد أن أنطلق إلى ساحات الجهاد أريد أن أرفع كلمة الله أريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفر أريد أن أبذل كل قطرة من قطرات دمي في سبيل الله قال الأب يا حسان فرحنا بعودتك فرحنا باستقامتك فرحنا بهدايتك تحرمنا الآن منك قال يا أبي إن كنتم تحبوني فلا تحولوا بيني وبين الموت في سبيل الله إن كنتم تحبوني لا تحولوا بيني وبين الشهادة في سبيل الله فقال الشيخ الكبير لك ما أرد إذا إذا وافقت العجوز فانطلق إليها مقبلا رأسها وقدميها أمه إئذليلي أن انطلق إلى أرض الجهاد فإن علي من الذنوب ما لا يكفره إلا أن أسيل كل قطرة من قطرات دمي رخيصة في سبيل الله فقالت الأم يا حسان فرحنا بك وبعودتك واستقامتك الآن تتركنا وترحل قال أمه إن كنتم تحبوني فدعوني انطلق. دعوني أنطلق قالت بشر على أن تكون شفيعًا لنا عند الله يوم القيامة انطلق على أن تكون شفيعًا لنا عند الله يوم القيامة انطلق أحسان إلى ساحات القتال وساحات الجهاد ساحات العزة والكرامة والشرف هناك يشعر المؤمن بعزة, بعزة الإسلام الجهاد هو الذي يبدل حال هذه الأمة من ذل إلى عز ومن ضعف ومن ضعف إلى قوة ولن يحييها إلا, إلا أن تعد نفسها وتبذلها من أجل من أجل مرضات الله في أيام وأشهر قليلة تعلم حسان فنون القتال علم وتعلم وأعد نفسه حتى يكون جنديا من جنود الله ما هي إلا أشهر حتى كان حسان في الاقتحامات وفي المواجهات يقولون عنه شجاع مقدام ذاك المفتول العضلات طويل القامة رأينا منه عجب العجاب صيام قيام خدمة هكذا حال هكذا حال أولئك الذين يريدون ما عند الله جل في علا ترخص الحياة في نظرهم ويتمنون أمنية واحدة أن يفوزوا بجنات بجنات النعيم وجوار وجوار الرحمن الرحيم يقول الشباب في يوم من الأيام كنا على قمة الجبل في هجوم عنيف علينا قصف طائرات وأصوات مدافع ودبابات ترمي قمة الجبل. سبحان الله أخطأت القذائف كل الأهداف ولم تصب إلا حسان أخطأت القذائف كل شيء ولم تصب إلا حسان كنا نراه يسقط من قمة الجبل إلى سفحه بين الصخور حسان مفتول العضلات هرعنا خلفه أسرعنا إليه في سفح الجبل فإذا هو قد تكسرت عظامه والدم يقطر من كل جنب من أجنابه قلنا كيف أنت يا حسان؟ فقال بابتسامه أُسكتوا والله إني أسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل. قال أُسكتوا والله إني أسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل. حسان الذي كان يقول ما خلقت الناس إلا لي دخل الرحمة من أوسع أبوابه بعد أن كان يناديه مناديش الشيطان أصبحت الحور العين. تنادي الحسن أصبحت الحور العين ترقص فرحا وضربا وشوقا للقاء حسن على ماذا تربى حسن غير الحال وبدل واستقام فاستقبله الله بأوثع الأبواب باب التوبة وما بالرحمة يا قاهر الشيطان سنت يا حسان يا قاهر الشيطان قد كنت مختفيا في ظلمة العصيان قد كنت مختفيا في ظلمة العصيان كم سرتك القرآن العز في التقوى والبر والإحسان العز في التقوى والبر حتى رأيت سنا للوالي بالمنان، حتى رأيت سنا للوالي بالمنان، فرجعت في ندم تبكى على تفين دم تبكي على ما كان بشراك يا حسان بالأرب والإذعان والمكث مشتغلا بعبادة ديان حتى سمعت ندان ساحة شجاع حتى سمعت نداء من ساحة شجاع أكرم بها من ساحة تستقبل الفرسان أكرم. من ساحة تستقبل الفرسان هل خندق نسيان أو لا أم شيشان بشرائك حساني فارس الميدان بشرائك في قبضة بمشي بمشيئة الرحمن بشراك في طوبة بمشيئة الرحمن بالصفح والغفران والروح والريحان بالصفح والغفران يا قابر الشيطان اخترنا لكم حقيقة أم خيال ماذا يفيد المقال أعمى يقود بصيرا بالعقل هذا سالم وما أدراك ما سالم؟ حقيقة أم خيال؟ ماذا يفيد المقال؟ لم أكن قد بلغت الثلاثين حين أنجبت زوجتي أول أبنائي. ما زلت أذكر تلك الليلة. كنت سهران مع الشلة في إحدى الشاليهات. كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة، كما يقولون. أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه أجل كنت أسخر من هذا وذاك لم يسلم أحد مني حتى شلتي صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاذعة تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السوق والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر تعثر وانطلقت ضحكتي التي دوت في السوق عدت إلى بيتي متأخرا وجدت زوجتي في انتظاري كانت في حالة يرثى لها أين كنت يا راشد قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي بالطهر كانت في حالة يرثى لها قالت والعبرة تخنقها راشد أنا تعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها أحسست أني أهملت زوجتي كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي خاصة أنها في شهرها التاسع قاست زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى طفلي النور لم أكن في المستشفى ساعتها تركت رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخبر ففعلوا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم حين وصلت المستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة أي طبيبة؟ المهم الآن أن أرى ابني سالم لا بد من مراجعة الطبيبة قالوا لي أجابتني موظفة الاستقبال بحزم صدمت حين عرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاط في بصره. تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تدين تدان. لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين. كلا هي لا تسميه تقليدا بل غيبه ومعها كل الحق. لم أكن أهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل. حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنا فيها. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه. لحظة لا تظن أني أكرهه. أنا لا أكرهه. لكني لم أستطع أن أحبه. أقامت زوجتي احتفالاً حين خطى خطواته الأولى وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرض. كلما زدت ابتعدا عنه. زادت زوجتي حبًّا وتعلقا بسالم حتى بعد أن أجبت عمرًا وخالدا مرت السنوات وكنت لاهن غافل غرتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوء مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم لم تيأ الزوجتي من إصلاحي كانت دائما تدعو بالهداية لم تغضب من تصرفاتي الطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته كبر سالم، ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقين. لم أكن أحس بمرور السنوات، أيام سواء، ليلي ونهار، عمل ونوم، طعام وسهر. حتى ذلك اليوم، كان يوم الجمعة. استيقظت الساعة الحادية عشرة ظهرا. ما يزال الوقت مبكرا. أقول، لكن لا يهم. أخذت دشا سريعا. لبست وتعطرت وهممت بالخروج. استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا. أأخرج أم أرى مما يشكو سالم قلت لا كيف أتركه وهو في هذه الحالة أهو الفضول أم الشفقة لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع صوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يا ترى اكتشفت أن ابني يهرب مني الآن أحسست به أين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه وتحت إصغاري عرفت السبب تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم ألا يجد مكانا في الصف الأول نادى والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكملت حينها بكيت يا سالم لا أعلم ما الذي دفعني لأقوله سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد أجاب سالم أكيد عمر ليتني أعلم إلى أين ذهب قلت لا يا سالم أنا من سيرافقك أنا من سيرافقك استغرب سالم لم يصدق ظن أني أسخر منه عاد إلى بكائه مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده أردت أن أوسله باستيارة رفض قائلا أبي المسجد قريب أريد أن أخطو إلى المسجد فإني أحتسب كل خطوة أخطوها يقول لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجدة هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم. الندم على ما فرّت طوال السنوات الماضية. مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين، إلا أني وجدت لسالم مكانا في الصف الأول. استمعنا لخطبة الجمعة معه وصليت بجانبه. بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا. استغربت كيف سيقرأ وهو أعمى. هذا ما تردد في نفسي ولم أصرح به خوفا من جرح مشاعره. طلب مني أن أفتح له المصحف على صورة الكهف نفَّدت ما طلب وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله إنه يحفظ صورة الكهف كاملة وعن ظهر غيب. خجلت من نفسي أمسكت مصحفاً أحسست برعشة في أوصالي قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني هذه المرة أنا الذي بكى بكيت حزناً وندمن على ما فرّت ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني دموعي لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري عدنا إلى المنزل كانت زوجتي قلقة كثيرا على سالم لكن قلقها تحول إلى دموع فرح حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتن صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء السوء. وأصبحت إلى رفقة خيرة عرفتها في المسجد ذقت طعم الإيمان عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا لم أفوت حلقة ذكر أو قيام ختمت القرآن عدة مرات في شهر وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات رطبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخرية من الناس أحسست أني أكثر قربا من أسرتي اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي. الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابن سالم. من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها. حمت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية. ترددت في الذهاب. استخرت الله واستشرت زوجتي. توقعت أن ترفض لكن حدث العكس فرحت كثيرا بل شجعتني. حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أخاط جسمي بذراعيه الصغيرين فرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور تغيرت عن البيت ثلاثة أشهر كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي أحدث أبنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت أكثر لسالم تمنيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافرت إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله كانت تضحك حين تسمعني أقول هذا الكلام إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله أخيراً عدت إلى المنزل طرقت الباب تمنيت أن يفتح سالم لي الباب لكن فوجئت بابن خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره حملته بين ذراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء قد تغير فيها تأملتها جيدا إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها سألتها ما بكي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرت من نسيته للحظات قلت لها أين سالم خفضت رأسها ولم تجب لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة لم تتمالك زوجتي الموقف أجهشت بالبكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها أن سالمة أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين أخذته زوجتي إلى المستشفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روحه الجسد أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى أجل إنه اختبار وأي اختبار صبرت على مصابي وحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواء ما زلت أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج لم يكن أعمى لم يكن أعمى أنا من كنت أعمى حين سقط وراء رفقة السوء ولم يكن سالم أعرض لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان لغم كل شيء لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة سالم الذي امتنعت يوما عن حبه اكتشفت أني أحبه أكثر من إخوانه بكيت كثيرا وما زلت حزينا كيف لا أحزن وقد كانت بدايتي على يديه كيف لا أحزن وقد كانت بدايتي على يديه اللهم تقفى السالم رحمتك حقيقة أم خيال ماذا يفيد المقام أعمى يخود بصيرا alladhi kuntu amantu ذاك المنازل ممن يعيش أسيرا به قيود في Shabbat shalom. Oh, عمر رضي الله عنه ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان قال الحسن البصري كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب يلازم المسجد للعبادة فعشقته امرأة فأتته في خلوة فكلمت لاحظ هو لم يذهب إليها فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغشي عليه فجاءه عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه فانطلق عمه فأخبر عمر فأتاه عمر فلما رآه شهق شهقة فمات فوقف عليه عمر فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان بأي آلاء ربكما تكذبا أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظلة يوم لا ظل إلا ظلة رجل دعتهم رأه ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله فيا دائما الخطايا والعصيان يا شديد البطر والطغيان ربح المتقون ولك الخسران ولمن خاف مقام ربه جنه ولمن خاف مقام ربه جنه وماذا أقول لله التوقيع رويعي الغنم مر ابن عمر على رويعي غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشياء فقال أنا مملوك ومؤتمن أنا مملوك ومؤتمن فقال ابن عمر ممتحنا إيمانا قل للمالك أكلها هذب فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها هذب فماذا أقول لله؟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 انتبه واحذر أصحاب السوق احذر اللي اللئان فهم يريدونك غارقاً معهم في لجج المعاصي والآثام هكذا حال الغارقين لا يريدون أن يغرقوا بمفردهم ولو حاولت إنقاذهم أغرقوك معهم وكما قيل ودت الزانية لو زنت جميع النساء حتى يصبحوا سوى عجباً لهم بدل أن يفرحوا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 وهو عريان في فراشه الآن تبل لهم ولأمثالهم يفرحون ويستبشرون أن عصي الله يفرحون أن صاحبهم زنا وشرب الخمر بعد أن كان يصلي ويقرأ القرآن دخلوا عليه ضاحكين شامتين وهو مغطى في فراشه أيقظوه فلان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 فهل سينقذونه من عذاب الله أي أصحاب هؤلاء وصدق الله حين قال ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فلا تصحب أخ الفسقي وإياك وإياه فكم فاسق أردى مطيعا حين آخاه تواب أواب كان اسمها نورا وروحها على الهدى والخير مفطورا تواب أواب كانت سواب بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم تبحث عنها يعني تبحث عن أختها تجدها في مصلاها راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء هكذا حالها في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل تقول عن نفسها كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي أشاهد الفيديو والتلفاز بكثرة لدرجة أنني عرفت به ومن أكثر من شيء عرف به تقول لا أؤدي واجباتي كاملة ولست ضبطة في صلواتي ومثلها كثيرات أيتها الغالية بعد ثلاث ساعات متواصلة تقول الفتاة بعد ثلاث ساعات متواصلة أغلقت التلفاز وها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور عدت إلى فراشي فإذا بأختي تناديني من مصلاها قلت نعم ماذا تريدين يا نورة قالت لي بنبرة حادة لا تنامي قبل أن تصلي الفجر قلت أوه باقي ساعة على صلاة الفجر والذي سمعته كان الأذان الأول نادتني بنبرة حنونة هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش قالت تعالي بجانبي يا هنا وكنت لا أستطيع إطلاقا رد طلبها كم تشعر بصفائها وصدقها قلت لها ماذا تريدين ماذا تريدين قالت اجلسي قلت ها قد جلست ماذا لديك فقرأت بصوت عذب رخيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سكتت برها ثم سألتني ألم تؤمني بالموت قلت بلى ولكن الله غفور رحيم قالت ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة قلت بلا ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل قالت ألا تخافين أخيف من الموت بغته أليست هند أصغر منكِ وقد توفيت في حادث سيارة وفلانة وفلانة أخيف الموت لا يعرف عمرا وليس له مقياس أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له سبب معين ولا وقت معين ولا مكان معين يأتي بغته وأنتم لا تشعرون أجبتها إني أخاف من الظلام ولقد أخفتني من الموت كيف أنام الآن كنت أظن أنك ستقولين أنك وافقت على السفر معنا في هذه الإجازة فقالت بصوت متحشرج اهتز له قلبي لعل هذه السنة أسافر سفرا بعيدا لعل هذه السنة أسافر سفرا بعيدا أسافر إلى مكان آخر ربما يا هناء سكتت ثم قالت الأعمار بيد الله وأخذنا نبكي سويا تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا ولكن من أخبرها بذلك أم أنها تتوقع هذا الشيء قالت لي ما لك تفكرين هل تعتقدين أني أقول هذا لأنني مريضة كلا ربما أكون أطول عمراً من الأصحى فرب صحيح مات بغير علة ورب سقيم عاش حيناً من الدهر وأنتي, وأنتي إلى متى ستعيشين ربما عشرين سنة ربما أكثر ثم ماذا لا فرق بيننا الكل سيرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى جنة أو إلى نار ألم تسمعي قول الواحد القهار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تصبحين على خير هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني هداك الله لا تنسي الصلاة في الثامنة صباحا أسمع طرقا على الباب هذا ليس موعد استيقاظي. أسمع صوت بكاء وأصوات يا إلهي ماذا جرى قالوا لي لقد تردت حالة نوره وذهب بها أبي إلى المستشفى قلت إنا لله وإنا إليه راجعون لا سفر هذه السنة مكتوب علينا البقاء هذه السنة في بيتنا بعد انتظار طويل في الواحدة ظهرا هاتفنا أبي من المستشفى قائلا تستطيعون زيارتها الآن هيا بسرعة انطلقنا إلى المستشفى وأمي تدعو لها إنها بنت صالحة مطيعة لم أرها تضيع وقتها أبدا دخلنا المستشفى مناظر عجيبة هذا يتأوه وهذا يتألم وهذا يصيح وثالث لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة لا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها صعدنا درجات السلم كانت في غرفة العناية المركزة أخبرتنا الممرضة أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها لم يسمحوا إلا بدخول شخص واحد فقط دخلت أمي ووقفت أنظر من نافذة الغرفة الصغيرة وأنا أرى عينيها وهي تنظر إلى أمي واقفة بجوارها خرجت أمي لم تستطع إخفاء دموعها سمحوا لي بالدخول والسلام عليها على أن أمكث طويلا فحالتها لا تسمح دخلت قلت كيف حالك يا نورة لقد كنت بخير مساء البارحة ماذا جرى لك أجابتني بعد أن ضغطت على يدي وأنا الآن ولله الحمد بخير. قلت الحمد لله، لكن يدك باردة، وكنت جالسة على حافة السرير، ولا مسّت، ولا يدي ساقها، فأبعدت يدي. قلت لها آسفة إظا يقتكي. قالت كلا، ولكنني تفكرت، ولكنني تفكرت في قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قالت عليك يا هنا بالدعاء لي. فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت لم أعي أين أنا استمرت عيناي في البكاء أصبح أبي خائفا علي أكثر من نوره لم يتعودوا مني هذا البكاء والانطواء في غرفتي مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد سمت طويل في بيتنا دخلت علي ابنة خالتي ثم ابنة عمتي أحداث سريعة متتالية كثر القادمون اختلطت الأصوات شيء واحد عرفته نورة ماتت نوره ماتت لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا يا الله أين أنا؟ وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء أخبروني فيما بعد أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير وأني قبلتها ثم لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا حين نظرت إليها ممددة على فراش الموت تذكرت قولها وهي تقرأ قوله تعالى والتفت الساق بالساق عرفت عندها الحقيقة عرفت عندها الحقيقة إلى ربك يومئذ المساق في تلك الليلة ذهبت إلى مصلاها المظلم وجلست فيه تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمين تذكرت من شاركتني همومي تذكرت من نفست عني كربتي تذكرت تلك التي كانت تدعولي بالهداية كم ذرفت من الدموع في ليال طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب والله المستعان هذه أول ليلة لها في قبرها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم نور لها قبرها نظرت حولي هذا هو مصحفها وهذه سجادتها بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي تذكرتها وبكيت وبكيت على أيام الضائعة بكيت بكاء متواصلا ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو فجأة سألت نفسي ماذا لو كنت أنا الميتة فجأة سألت نفسي ماذا لو كنت أنا الميتة نعم أيتها الغالية اسألي نفسك هذا السؤال ماذا لو كنت أنت الميتة وما هو المصير تقول لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني بكيت بحرقة ثم انطلق صوت الله أكبر الله أكبر ها هو أذان الفجر قد ارتفع ولكن ما أعدبه هذه المرة أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن لثفت رداءي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر صليت صلاة مودع كما صلتها أختي من قبل وكانت آخر صلاة لها جلست أدعو وأقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اقبلني في قوافل العائدة تواب أواب كان السهارا وروحها على الهدى والخير مفطورا تواب أواب كان السهارا وروحها على الوداع والخير مفطورة وربها أسدلها من فضله نورا عادت على شيطانها والنفس منصرة سارت على نجدت قا والنور مسرورا حافظة القرآنها. بالجزء والسدور تواب أواب كان اسمها نورا وروحها على الهدى والخير مفطورا تواب أواب كان اسمها on oh.